And دمعاً على, على طللي ولا أرض لذكر البال والعالم فكيف تنكر حباً بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خطي عبرت وضلان مثل البهار على خديك والعنمين عم سرى كيف حالي يا لا سري بمستثري عن الوشات ولا دائب من حاسمي محطة من نصحة لكن لست أسمعه إن المحب عن ذلي في صمم اني اتهمت نصيح الشيب في عددي والشيب ابعد في نصح عن التهم مولاي على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا الله ضرورة الله من لولاه لم تكراج الدنيا من العدم محمد, محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آجم نبينا نبي سعى إلى الله فلق مستمسكون به مستمسكونا بحبل غير منفاصم فقال نبينا في خلق وفي خلقين ولم غرفا من البحر أو السمين من الزهد عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غيره المقايس في دم دانته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدح فيه ووحدك فيه وانسف الى آياته عظاما أحيى اسمه حين يدعى درس الرمام لم يمتحنا بما تعي العم قلوبه حرصا علينا فلم نرتم ولم نهيم يا الورى فهم معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منفحني كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم في الحولومي فمبلغ علم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله فيه فمبلغ علم أنه, أنه بشر وأنه خير خلق الله كل إنما اللؤلؤ مكروه في صادف من معدني منطقي من هو ملتاسي إلى طيب يدل قربا ضمأ ضمه طوبى لمنتاشق من هو ملتاسي بمولا What